إِهِ ه دَلِّ الاتَّق الذيَ يُؤْمنِنَ بالِالْغَبِ وَيُقهمُونَ الصَّلاتََ وَمنَِّا رزَقَلناَاهُ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 وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدا من ربهم وأولئك هم المفلحون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْزَغْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمَيْهِمْ وعالم يا ابصر عليهم غشاوة ولكم هدايا عظيم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 وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا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 الا انهم هم المفسدون ولا كل يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَاطِئٍ طَيِّبٍ قَامُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمه أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 ركن عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورهد وبرق يَجَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَائِقِ حَدَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمهم وأبصارهم ان الله على كل شيء قدير يا ايها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي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 اِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَقَدْ تُقِنَّارَ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ فَتَكُونَ النَّارُ لَطِيقًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم زنات ان لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ بِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ طاهرة وهم وهم فيها خالدون ان الله لا يستحيي ان يضع مثلا ما بعده سما فوقها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 يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يظل به إلا الفاسقين الذين يمنون لا يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهم سبع سماوات وهو بكل شيء وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسرق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كل غاث معرضهما للملائكة بقى وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادق قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قَالَ عَلَيَّ أَنَادِمَ أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُونِ آدَمًا فَسَجَدُوُّهُ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكنا منها رغدا حيث شئتما ولها تقربا, تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض نادم ولكم في الأرض مستقر ومتاع الإله تَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿22﴾ وَنَهْزُ طُومَ مِنْهَا فإنا يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فاهدون وَآ مِن بِمَا أَ زَلْتُ صَدِّ قَلِّمَا مكُم وَلا تَكُونُ أَولَكَ فِل ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإيايا فاتقوك ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارخوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وان ذاك كبيره الا على الخوارشين النبيل الذيين يَكُونَ أََّهُم ل ق رَبّك وَأَكُم إليهِ راجعون يا بَنِي اسْرَاوَ أَيْنَ تَذْكُرُونَ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْبِئُ فَضْلتُكُمْ عَلَى العالمين.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 وَإِذْ نَجَّيْنِيَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُرُ وَمُرْنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَحذ لِكُم بَنُ مَّكُ ض وَإذْبَ قنابكُ البَح فَأَ جَين عَنْك وَأَرقن غلَ آل فِي العونَ وَأَ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 وَإِذْ قَالَ مُنْسَىً لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمْ الْعِجِلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ لَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ أَن تَدْبِرُوا رُءُوسَكُمْ فَتَنَابَ عَلَيْكُم إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم, فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثُمَّ نَدَاءَ اسْنَهُ كُنْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَضَلَّنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَنًّا غُلُوًّا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا وَزَنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا أَلَا كُنْتُمْ أَنْتُمْ يَظْلِمُونَ وإذ قلنا دخلوها هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم غدا وادخلوا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 وإذ استسقى موسى لقومه فقل لضرب عصارك الحجر فانفجرت من هتنة عشرة عينا قد علم كل أناس كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين وإذ قلت يا موسى لن نصبر على طاب واحد فادع لنا ربك يخرج لنا فادع لنا ربك تيتول اولو من بقلهها وقسائها وفومها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وَذُيِبَتْ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ وَالْمَسَاكِنُ وَمَا أُبِيغَوْا بِغَوْرٍ مِنَ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَذَبَحُوا النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِينَ وَصابِينَ مَنْ آممَنَ بِاللكِ وَالْيَوْمِ آآ آخرِرِ وَامِلَ صَالِحَمْ فَلَكُم أَجُهُمَ دَوَبِّم وَلَا خَوْفُنَا لَجِم وَلَا خَوْفُناَا لَكِم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 خذوا ما آتيناكم بقبة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَا هَنَكَالَ لِلَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَةٍ قَالُوا وان لا اهد بالله اج ام اكون من الجاهلين قوندع لنا ربك يبين لنا ما قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين فافعلوا مَا فافعلوا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 تسر الناظرين قال ادع لنا يا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُوا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بقعة لا ذنول تتير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادو يفعلون وإذ قاتلتم نفسا فداراتم فيغا والله مخرج ما كنتم تكتموه فقل ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون ظَنَّ قَسَتْ قُلوبُكُمْ مِن بَعْدِ ذَالِكَ فَيَا كَلْحَجَرَةٍ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْحَجَرَةِ لَمَن يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ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 اَفَتَأْتُونَ نَا نؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَصْنَعُونَ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثم وَمَن يُحَرِّفُهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ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 قَالُوا أَتُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَجُّوكُمْ بِهِ لِيُحَجُّوكُمْ بِهِ عَنْدَ ربكم أفلا تعقلون يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون او الذين يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم امم يظنون لا يعلمون الكتاب إلا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت وَوَيْلٌ لَهُمْ مِنَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّمَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً وقالوا لم تمسنا إِلَّا إلا أياما معدودة قل أتخذتم, قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ فَأُولَئِكَ وَأَحْنَى تَطْبِعُ خَطِيَّاتُهُ فَأَنَّى لِكَ أَفْهَامٌ مَّا يَرَوْنَ فِيهَا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 وإذ أخذنا من ثاقبي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وَبِالْوَالِدَيْنِ أَحْسَانًا وَذِنْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لَلَنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِضُونَ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من كُ ثم أَقَاتُ وَو تُم تَشحَد ثما أَنُم ه أُلتَقتلونَ أَن وتخرجوا هنا فريقا منكم من كل من يعارفن طبون عليهم بالاسم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فهدوهم وهو محرم عليكم إخرازهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَهَا أَشَدِّ الْعَدَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَاءَ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بَمُوسُلْ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَجْدَيْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَتَكُلُمَا جَاءَ أَكْمُسُونَ بِمَا لَا تَعْلَمُ سكون استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وَلَنَا يَأْتِي كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ وَكَانْتُمْ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 باءو بغضب على غضبه وملك فينا داب من وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَادُوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ أُنذِرَ مَن تَقْتُلُونَ مِن بَأْسِ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مؤمنين.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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ كُونُوا مُنَاصِحِينَ لَنَا اتَّقُونِ بِقُوَّةٍ قالوا سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبه من بكفره وأشرب في وَبِهِمْ يُلَجَنُ بِكُفْرِهِمْ كُلَّ بَنَسَمَا مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ قُلِ به إيمانكم إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون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 قل ما كان عدوا للشبيريل فانه نزله على قلبك فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ نُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ كان إن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من علم يُصَدِّقُ كُلُّ مَا مَعَهُمْ نبد, نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَأَى أَبْصَارُهُمْ كَأَنَّهُ كَأَنَّهُمْ لَا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 وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتِّيَ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتَّةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفرهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُهُ وَلَبِئْسَ مَا شَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا را الى وقولوا ضرنا واسمعوا وان كان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 ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ له مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا دَخَلَ مِنْهُمَا وَمَا يَخْرُجُ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَمْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمْ يَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ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 وعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قليل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَدُونَ بَصِيطًا وقالون يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا ان كان امن الجور قل هاتوا براهنكم ان كنتم صادقين. فَل مَمْ سْلََمَ وَجْهَهُ للَِِّ وَهُوَ مُحسِن فَلَخْ فَلَهُ, فله أَجرك ع غَِّهِ وَل وَلَا خَوْفُ عَلَيهِ وَلَا غُم يَحْزَنُ وقالات اليهود ليست النصارى على شيء وقال وقالات النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْنِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَ اسْمُهُ وَسَعَى وَسَعَى فِي خَرَابِنَ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ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 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَ مَاتُ وَالْلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قارتون بدير السماوات والأرض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 كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَشَابَهَتْ خُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْفِنُونَ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 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى ألا إن تبعت أهوى أغض ذا الذي جاءك من القلب ما لك من الله من ولي ولا نصير الَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ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 قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت متابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهروا بيتي للطائفين والعاكفين أن طحر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من وَرُزِقَ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَلَى مَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أن كذلك جميع العالين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التباب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم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 وَيَاقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمْ دِينًا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيهما تعبدون من بعدي وَلُ نَعابُضُُ إِلَهكَ وَإِلَه فَأَبائِكَ إبمَ وَإسممَ وَإسحَ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحده اله غن واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خنت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا وَتَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَلَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُوا أَا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسداط وما وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَإِيسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيعُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِنَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ سَيَكْفِيكَ هُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَغَتَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صَدْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 لها ما كسب ولكم ما كسبت ولن تسألون عما كانوا يعملون سيقول الصفهاء من الناس ما هولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يحدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس قد نرى ما تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم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 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَبِكْرِ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُونَ قِبْلَتَهُمْ وَلَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ بَعْضٍ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما زاءك من العلم إنك إذا, إنك إذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون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 فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله زميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك سطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نَعْمَةِهِمْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوُونَ كَمَا أَرْسَلْ مِنْ فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولوا لمن قلتن في سبيل الله اموان بل احياء ولا يكن لا تشعرون. ولا نبل وانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر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 وَمَن هَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اتَّنَفَ لَنَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن اطَّوَّفَ بِهِ مَا أَمِنْتَ طَوْفًا خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ حَسْبُكَ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ, بيناه لِنَّهُ في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تنموا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وعب التواب الرحيم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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى بِهِ به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وَالتَّصْرِيفُ فِي الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آنِدادًا يحبونه يُحِبُّونَهُمْ يُحِبُّونَهُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُونَ وَأَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمِنَ لَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ الْنَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوبٍ مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَابًا طَيِّبًا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا وعنوا بل نتبعنا ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ النَّبِيِّ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَنْ آنًا أَوْرْدًا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إِنَّمَا أَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنُنْ طُرَّ غَيْرَ بَيَاغٍ وَلَا عَيَادٍ فَإِتْمَعَ لِي إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَهُ بِعِزٍّ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُولِهِمْ إِلَّا الْنَّارَ وَلَا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَدَامٌ أَلِيمٌ أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بالمنفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا جوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال وآت المال على حبه ذو القرباء ذو القبى واليتامى والمساكين وبين السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا اصْغَوَا بِينَا فِي الْبَنَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ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 فمن نوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَن انْتَدَى بَغْدَدَ رِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا مَا سَمِعَهُ فَإِنَّ مَا إِثْهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيبٌ فما الخواف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبْ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أياماً عدودات فمن كان منكم مريضاً أو أو على سفن فعدة من أيام وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَالِ مَسَاكِينَ فَمَنْ تَطُوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبجنات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصبه ومن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 أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَلُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مِن مَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى الليل ولا تباشرونهن وانتم معتكفون في المساجد تنكح حدود الله فلن تقربوها كذلك يبين الله اايا اتِّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا وتدلوا بها إلى الحكام لتوكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن قُلْ هِيَا مَا عَقِيْئِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَعْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ بُهُورِهَا وَلَكِنِ الْبِرُّ مَنِ اتَّقُوا وَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا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 وَلاَ تَقَامَتِنُهُم مِّن دَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ فَإِن نَّتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وَمَن نَّتَداعى عَلَيْكُم فَاتَّدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَاعَوْا عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ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 او بن او به اذى من راسه فديه من صيام من او صدقه اغنسك واذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسوا من الهدى فَمَنْ لَمْ يَجِدِ فَصْيَامُ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ فَصْيَامُ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاظِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَادِ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا عفة ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فَضْلًا من ربكم فإذا أفضتم من عرفيات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ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 وَمَنْ أَعْرَنَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَذْلاقِ وَأَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً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 واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحسرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصار وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهُلِكَ الْحَرْثَ وَالْمَسْرِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِيْسَ الْمِهَادِ ومِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ وَارِضَاتٍ لَّنْ يُفْلِحَ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ نَأَمْنُ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 فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فيه ظلل من الغباب والملايكه تقوي الامر والى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينة وما يبدلناك الله من بعد ما جاء اتفه فان الله فان الله شديد العقاب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 فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ اخْتَلَفُوا فِيه وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فهدى الله الذين آمنوا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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم, ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وَزُلْجِلُوا حَتَّى يَقُولُ الْرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٍ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل والمساكين وابن السبيل وَمَا تفعلوا من خير فان الله فان الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه, قل قتال فيه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 ولا يزاعدون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافد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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ يَرُجُونَ اللَّهِ الله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسق قل فيه ما كبير ومنافع للناس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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ يَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَى الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إن الله عزيز حكيب ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير شَرِيكَهُ وَلَوْ أعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَقُلْ هُوَ أَدَى فَاَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُونَ حَتَّى يَطْهُرْ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 نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله ولموا أولا قوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يآخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين مِن من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فناء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء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 وَبَعُونَ لَتُفُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيهِ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَخُذُوا مِمَّا أَا تَيْتُمُوهُمَّ شَيْئًا إِلَّا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حدود الله فإن شفتم ألا يقيمها حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُرْفُضُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ وَيَهُورْنَ لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكرون آمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُمَّ فَلَا تَعْضُلُوهُمَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُمَّ إِذَا إِذَا تَرَضُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يَقُولُ عِضُ بِهِم من مِّنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تعلمون. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعَنَ أَوْلَادَهُمَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَهَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا موجود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تناض منهما وتشاور فلا, فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَأْثِرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير وَالَّذِينَ يُتَرَفَّرُنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّرْتُمْ بِهِ مِنْ خِطُوبَةِ النِّسَائِيَ وَأَكْنَنْتُمْ حلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا وَلَا تَنكِحُوا مُؤْمِنَاتٍ مَّكَاحِحَ حَتَّىٰ يَبْلُغْنَ اكْتِبَاجَ كِتَابٍ أَجَلَهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فاحذروه. وعلموا أن الله غفور حليم دعنا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن فريضة وَمَا تَعَالَى عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْبُقَاتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلَمْ طَلَّقْتُمْ نَنِينَ قَلِيلًا كَمَسُّوهُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُم نَفِيرَةً فَنِصْ فَنِصُّوا فَلَمْ تَرْضَوْا إِلَّا أَن يَظْفُرُونَ أَوْ يَعْفُوا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 فَاإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ فَذَكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ والذين يتوثون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجه فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَن نَّزُونَ عَلَيْكُم فِيمَا فَعَلْنَا فِيهِ أَنفُسُنَا لَمَّا مَعْرُوفٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَدَعَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ تُوتُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سبيح عليك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضائفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرُمَائِنَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِي إِلَّهُمْ إذ قالوا لنبيئ له مبعث لنا ملكاً مقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عنيكم القتال ألا تقاتلوا أَأَنُوما وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وأبنائنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْظَالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُؤُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قالوا أما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتسعت من المال قال إن الله صداه عليكم وزاده بسطة في الألم والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع العليم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 فَلَمَّا فَصَلَ طَائِهُ أَهْلُهُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ هَالِبَتْ لَكُمْ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ هَمَّ بِتَنِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قَالُوا لا طاقة لَنَا طَاقَتَنَا نَهْيَ يَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَبْغُونَ أَنَّهُمْ لَا قُدْرَةَ لَهَا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 لََّا عَبَ وَزود جَالُوا تَجودِهِ قَغَوا رَبنَا أفْرِغَ لَْناَا صَبَرَ وَثَبّتْ أَقد وقعدوا ربنا أثر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم فهزموهم بِإِذْنِ الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس برضهم ببرض لفسدت ولولا دفاع الله ينس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله دو فضل على العالمين تلك آيات المراهنة تلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين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 هم قتتنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَنُشِنَّ اللَّهُ مَا أَقْتَتَنُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما وزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا أخلة لَمْ يَقْبَلْ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْنَ فِيهِ وَلَا خِلْتَهُ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكِيَانُ فِرُونَهُ مُضَادٌّ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 فمن يكفر بالطاوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقادا في صام لها والله سميع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 يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِصَاحِبِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك من آتياه الله الملك إذ قرأ لإبراهيم ربي الذي يحيي ويميه قال أنا أحيي وأميه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 أو كالذي مر على قرية وهي خاريتها لعروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعضا يوم قام لنا بال 100 عام فانظر الى ترابك وشرابك لم يتسن وانظر الى حمارك ولنجعلك علامه للناس وَنُذِئ إِلَى الْإِضَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا فَتُنْبِتُهَا لَحْمًا أَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِيْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَرْتَاءَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قاللَ فَخُذ أَربَعة مِنَُّجِن فَصُرُهُم إلَكَةُم مجَعللَ كلُلّ جَبلَلٍ مِنهُم ثمُم جَ ل كلُلّْ جَبلَلٍهُمَّ جُسْأَتُم مَدُهُمَّ يَأتينكَ سعيا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبَرَ سَنَابِلٍ في كل سنبلة مئة حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوهُ من, مَنَّ وَلَا أَذَلَّهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أداء والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي, كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَمْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنَّا كَسَبُوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتها وَتَتْب مِنْ أَ فُشم كَمَثَ لِجَََّة بِرُبَوَةٍ أَنصَدَهَا وَنَاعَابِل أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطلوا الله بما تعملون بصير لا يود أحدكم أن تكون له جنة من مخيل وأعناب تجري تجري من تحتها الأنهار له له فيها من كل الثمرات وأصابه وَأَصَابَتْهُمْ كِبَرٌ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إعصَارٌ فِيهِ نَارٌ تَحْتَرِقُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن لنا ان مننا لكم من الارض وَلَا مَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وآمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض سلامت يم نم الخبيث من هتون تنفقون ولستم باخذيه الا لانكم نبوف في وان لا ان الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقراً ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرةً منه وفضلاً والله ناسع عليم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 وَمَا أَ فَقَتُ مَِّ فَقَة أَو نَذَرتُم لِ نجْرِ فَإِنَّ اللهَّ يَعلَُه وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ أَ انْتُ بِالصدقاتِ فَنَعْمَ ما هِيَ وَاِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوها عَلَى الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ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 وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّ بِتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تَنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف يَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَةَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سروا على نية فلهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَعَ وَحَرَّمَ الْرِبَاءَ فَمَنْ شَاءَهُ مَرْعِظَةٌ مَنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقْيَ مِنَ الْرِبَاءِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَلُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُشْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ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 ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيذاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يملله فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شديدين من رزالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من السهداء ينتظل أحداهما فتذكر, فتذكر أحداهما الأخرى ولا يغب الشهدا اودى ما دعوه ولا تساموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى ما ذكُمْ ق سَ دَ اللهَّ وَأَقَوَم لل الشخادةِ وَأَدمَالا تَتابُ إلا وَأَدِنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاظِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا واشهد اذا تبايعتم ولا يضر لكن كاتب ولا شكيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم وَاتَّقُوا اللَّهَ فَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتب الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِنْ تُبِدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ حَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذِّمْ مَنْ يشاء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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدا من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وصنها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 وانفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين